يُخْرِجونَ الرسُولَ وَإياكُمْ يُخْجُونَ الروسُولَ وَإياكُمْ أَ تُؤ مِنُ بِلهِ وَبِّكُم إِكُتُم خََجَتُم جِهذَم فِي سَبِيلي وَبَتِغَا أَمَ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 إ يسقَفُكُمْ يكُ لَكُمْ أَعدَ أَوْ وَيَبَسُطُ إلَيكُم أَِيدِيَهُم وَأَلسِنَتَهُم بِالسُءِ وَوَدُّ لَ تَكفُرونلَتَ فَعَكُمْ أَررحَامُكُمْ وَلَا أَولادُكُون يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بِالْمُقْتَصِفِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرٌ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُوَلّوهُمْ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلٌّ وَلَهُمْ يَحِلّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّنَ الْأَمْوَالِ كَشِرَاءٍ وَلَا يُؤْذُونَكُمْ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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَذْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في ما عرف فبايعهن واستغفر لهن الله واستغفر لهمن الله إن الله غفور يَا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكبور.